ف م ا جئتم ف إ ن ا قد تهيانا وجئنا ل أ م ه الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إ ل ي ن ا نحن ب ا ل إ ر ه ا ب عدنا نصنع ا ل أ م ج ا د فيكم وتارهنا ا أ الذل ب رعبا منا ث ي سيفنا صار خطيبا فوق أ ع ن اعناق ق تغنى أنزال الله ا ل ا د م ص ي ص ه م وأفنى ا ا القلب رعبا وخينا نحرا ف في ففريقا قد وطعنا تغنى ل ن أسرنا سيفنا أعناق ا وفريقا صار خطيبا فوق, تغنى سيفنا صار خطيبا فوق تغنى كيف ما فإنا قد ت كيفما جئتم ف إ ن ا قد ت ه ي ئ ت وجئنا الحرب لبسنا أ م ا ا ت ل ح ر ب عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إ ل ي ن ا نحن ب ا ل إ ر ه ا ب عدنا نصنع ا ل أ م ج ا د فيكم و ت ا ر و ن ا ل ذ ل منا سالت ا الوديان منهم بناجيع س أ ل و ن ا أ ص ب ح و ا للوحش زادا وذباب البيد طنا سالت ا ل و ث ي ا ن منهم بنجيع ا س أ ل و ن أ ص ب ح و ا للوحش زادا وذباب البيت طنا تلفظ ا ل أ ر ض قذاهم والفضاء الرحب انا ن اقدموا هيا ه ل م و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 يجينا للخلد يمضي بدماه قد تحنى قد عزمنا ان تلاقوا الموت تفجيرا وطعنا جئتم فانا قد ت ه ي ن ا وجئنا لامه الحرب لبسنا عن قتال ما و ق ف ن كلما عدتم ل ي ن ا نحن بالارهاب عدنا نصنع الامجاد فيكم